بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون